في كتاب ه ا ل ن ا ل ذ ي ي ل ل ع ل ه م الاسلاميه one、well. Leisurely,